وَإِن قلنا دخلوا هذه الْقَرْيَةَ فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السنة. سماء بما كانوا يفسقون وإذ استثقى موسى لقومه فقل نضرب في عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ما مشربهم كلوا واشربوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك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 تبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمس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 َ بِاللَِّ واليوم مِلَ خِرِ وَامِ لَ صَوَلِ